أسمعين صلّي أبعت فنواصل أيها الأصدقاء الكرام ضرب حول رسول الصلاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أصوات واقعة وذكر نسي وإخواني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه. ومن سلك طريقا ينتبه فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال الأول أحيلا تنازل العلم إلّا ببستة فرميتك عن تأويلها بمعرفة يعني صبر ذكاء وعلم ذكاء وصبر وتناقض وفتنك وصخبة واستاء واستاء وطول سمع فأوصي نفسي وإخواني بتحوى الله عز وجل و يتفضل شيخنا الشيخ سيث عبد العزيز بن عبد الله الجهني و الله تعالى استكمال درتنا فنسب الله تبارك وتعالى لجميع الشرفاء والسداد و صلى الله على نبينا محمد اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا محل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سميك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطل الله ورسوله فقد فاز هوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلاله في النار ثم أما بعد نعم يا نعم نعم يقول رحم الله وقسمة الفيء والفيء وما يحصل من الغنائم بدون حرب يفرون عن عموالهم عن ممتلكاتهم فيحصل ذلك ما يسمى بالفي وهذا الفي من يقوم بقسمته يا قسمة الفي يقوم بالإمام يقسمه بين الجيش وبيت المال وإقامة الحدود حد القتل حد السرقة حد الزنا هذا من يقو به يقو به الإسلام ليس لأحد لي أنه يستئث على الإمام ويقول لحن لقيمهم. في حينا في بلدنا قل هذا خطأ هذه يرجع فيها إلى الإمام كالفين ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ليس لأحد يقول هذا لا يحصل إقامة الحدود هذا فيه وفيه وفيه نحن نقيمها نحن نقيم الحدود نحن نقسم الفيء هذا خطأ إلا هذه إلى الإمام إمام المسلمين ذلك الشارقة وشرب الخمر ليس إلى الأفراد والطوائف إلا ما الخويصرة هو الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء. رجلة حليل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مئات من الإبن أعطى في أبئة من الإبن وأعطى فلان وأعطى فلان وأحب الأنصار يعطيهم قال ألا يسركم أن يرجع الناس بالشات والبعيد أترجعون ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخويصرة اعترض أعوذ بالله قال والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله أو قال اعدل قال اعدل يا رسول الله قال خبت وخسرت أو قال خبت ولم لم أعدل فمن يعدل عمر رضي الله عنه استعدل على قتله أن يضرب عنقه فلهاه النبي صلى عليه وسلم. في الواية الأخرى لا محب أن يسمع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه محسوب من الأصحاب قال دعه فإنه يخرج من قضي هذا قوم ليحفروا أحدكم صلاته مع صلاة وصيام مع صيام، الخوارج الله أكبر وفعلا خرج من يعترف على الخلفاء الله شديد وهم المنافقون وأكثر ما نشطوا يا علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب بل وحاربوه رضي الله عنه أبوه هذا الخواصر اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينبغي أن يكون من المؤمنين اعتراض على ولي الأمر نعم. لحظة ودفع الصدقات إليهم جائزة بعض الناس يأتي إليه من الحكومة من يطلب الصدقة تقول لا أنا أوزعها في أقارب هي وسيسلها الشيطان إنك إن أعطيتها للحكومة فلا تبلغ هذا خطأ إذا أعطيتها للإمام فقد برئت ذمتك ولا ينبغي لك أن تعصي الإمام طلب منك الصدقة أعطها إياه الصدقة الواجب الزكوات عند دفعها إليهم أزأت عنه برب كان أو فاجر سواء كان المدفوع إليه من الحكام الأضرار أو كان من الفجار إذا دفعت إليه قد أزأت عنك وعنه عنك وعن تريد أن تدفعها إليه نعم صلاة الجمعة خلفه وخلف من والله الله عمر المسلمين في قرية أو في بلده الرافضة لا يرون الصلاة إلا خلف الأئمة المعصومين بزعمهم إن هناك هما معصومين من الخطأ والزلل أو ما يسمونه عاية الله، آه يجيزون لعنفوسهم الصلاة خلفهم وربما أتموها هذا خطأ خطأ شديد ال الرافضة عندهم بدع كثيرة. وربما يدعون صلاة الجمعة مع أهل السنة ربما يدعون صلاة جماعة أهل السنة ويرون أنها لا تصح وربما أعادوا الصلاة ربما صلوا ثقية مع أهل السنة ثم يعيدون الصلاة وربما صلاة الجماعة خلفه. خلف من والله الله جائزة باقية تام جائزة باقية تام ركعتين من أعادها فهو مبتدر ومن أسمها ظهرا فهو مبتدر الثالث للآثار الآثار ضعين الأحديث الثالث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلون لكم يصلون لكم صلوا فلكم ولهم وإن أساؤوا عليهم وإذا صلوا صلى الأئمة أئمة يؤخرون الصلاة أمرنا أن نصلي معهم ولو أخروها نصلي معهم ولو أخروا ونصليها في وقتها إن أمتش أو نعيدها لماذا؟ لأن هؤلاء أهل بدأ تؤخرون الصلاة على أوقاتها لكن لا نفرق الجمع لا يكون بيننا اختلاف سائزة باقية ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تار كل الآثار، مخالف للسنة. الاجازات الجمعة تصليها تامة خلف الولاء وخلف الامراء. إذا كان خالف ليس له من فضل جمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة ليس له من فضل جمعة إذا كان يصلي وحده أو يعيدها آه ليس له من فضل جمعة من برهم خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم ولو كان فاجر يصلى خلقا فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء هذه السبب لا تعتقد أن هذا الإمام أو هذا العمير لا تصح الصلاة خلفه أو أنه مبتدع أو أنه ظالم كل هذه الأمور لا تفكر فيها سلف الصالح ربوان الله عليهم كان هذا نهجه يصلون خلف الخلفاء وخلف الأمراء قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجه وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف الحجاج والحجاج يسمى السفاح في ما يسح من الدماء ومع هذه صلى الخلف أنس بن مالك صلى خلف الحجاج وهو يسحك الدماء وهو يقتل ظلما ويما استشاره الناس دورة عليه قال اصبروا والذي نفسي بيده لا يأتي جمال إلا والذي بعده من سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم نعم ومن خرج على إيمان من أعمة المسلمين وقد كانوا يجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بعي وجه كان بالرضا أو الغلبة سواء هذا رضي سواء كانوا رضوا يكون ولي أمر المسلمين أو تغلب عليه تغلب عليهم بالسف فله حق الطاعة فله حق الطاعة لأنهم اجتمعوا عليه وأطروا له بالخلافة الخليفة الخلفاء الخلفاء المسلمين بأي وجه كان بالرضا أو الغلب. فقد شق عصى الطاعة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين لا تخرج عليه اسمع وأطع كما في الحديث اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك جلد ظهرك وأخذ مالك وخالف العثار أبصير الله صلى الله عليه وسلم ما هي العثار؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميثة جاهلية والعياذ بالله ليس صحيح مات وليس في عنقه بيعة مات ميثة جاهلية لا يجوز الخروج على إمام من أئمة المسلمين هذا مخالف للسنة إمام محمد رحمه الله بالسرعة المعمون قال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح المفاجر لا تسفكوا دماغكم ولا تسفكوا دماء المسلمين ان حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة فلا يجوز الخروج على أئمة المسلمين سواء كانوا أبرارا أم كانوا فجارا لما ورد من الآثار القرآنية والحديثية لذلك تبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فشاد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الله أكبر الله أكبر أحييت نفسي واحدة كادت تألك كأنك أحييت العالم كله كيف تشاهد يشفك الدماء خطر عظيم نساء الله العافية وما يقوم به بعض الخوارج في هذا الزمان منكر من المنكرات العظيم فلا ينبغي لهم ذلك وينبغي لهم أن الله والخوارج وجودون إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال خوارج ذين على إب سبحان الله العظيم بكون إلى قيام الساعة يزيد بن أم المعاوية أمي المعاوية كان عنده شطحات وليس من الصحابة يزيد وكان خرج عليه ما سمعوا ولا أطاعوا له أهل المدينة ابن عبد عمر رضي الله عنه كان يحب نفسه وأولاده على طاعته على حرمة الخروج عليه وإذا كرهم بهذا الحديث من خامن من ما في عل قيبة ما تميتة جاهليه نعم لا يحل قتال السلطان أجمع لك ناس تقول هيا لتور عليه خطأ خطأ فاحش وإن كان عندك القدرة الخروج عليه فانت مخطئ مخطئ على طول خط. فلا يجوز الخروج على السلطان الذي له ولاية على المسلمين ولا الخروج عليه هذا منكر من المنكرات العظيم فمن فعل ذلك ما هو على غير السنة لماذا السنة ما هي السنة هي الطاعة وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخروج على ولي الأمر لماذا؟ لما في ذلك من شقع سطاعة والافتئات عليه والخروج عن الصراط المستقيم والكتاب السنة ما الحديث التي وردت في اسمعوا واطيعوا ما لم تؤمروا الناصره هذا سبع العلو الراس على حق لا شك في ذلك ولكن قول الا أن تروا كفرا بواح ظاهرا عندكم من الله تعالى فيه برهان لما دام يقيم الصلاة أسمع وأطيعه ومن اللي سمع الطاعة ما صلى هل أمي صلوا تسمع أبوك لكن لو كان حتى الصلاة تركها ووعدهه الحراف ظاهر ما تخرج عليه ما تخرج على السلطان بحال من الأحوال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعندك القدرة على الخروج عليه عندك القدرة على الخروج عليه وعندك بشاوره العلماء، والأخذ بآراء العلماء، ولا تترد مفسدة أعظم من المصلحة التي تقصدها. ما في سفك دماء، ما في نهب، ما في قطع طريق، ما في افتئات على ولي الأمر. وإلا إرجى مطاعه أصبر الإمام محود رحمه الله أنا صبر المأمون ويرى أن خلق القول بخلق الله أطرأك هذا صبر أحسب رضي الله عنه وأرضاه على عكس الخوارج والروافض هم الذين يتكلمون في ولي العمر ليسقطوا وهو نوع من الخروج كلام هيري الامر في المجالس نوع من الخروج عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه المقيله لا قال قوم حفظ الله سيوفا من دماء فلنحفظ الفيلة من اعراضه نعم هذا تاثير ما يتعلق ب قتال اللصوص والخوارج الخوارج الذين يخرجون على ائمه المسلمين واللصوص قطاع الطريق قد يعرض لك هؤلاء فكيف تتخلص منهم من الحديث قال الرجل يريد أخذ ماله قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتل لي قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتل لي قال فأنت شهيد أو قال في الجنة أو قال صلى الله عليه وسلم لكن قطاع الطريق كيف تتخلص منهم قطاع طريق في كل جماعة سبحان الله وفي كل مكان أحسن علاج قطاع الطريق إقامة الحدود إقامة الحدود فلو قطعت يد نص وعلقت لارتدع الناس خافوا لو سعوه تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حياة شعل الحياة الناس تخافون لكن أنت إذا عرضوا لك تقاتلهم أم تقتلهم تقاتلهم فرق بين القتال وقتل القتال مدافع بقدر ما تستطيع ما تحاول قتلهم لا هم ولا الخوارج لما تكل عمرهم إلى من إلى الإمام إلى الدولة يتأذبهم أنت لكن تدافع عن نفسك حتى وإن لم يندفعوا إلا بالقتال تدافع عن نفسك فإن غلبوك واضطردت إلى دفعهم بالقوة ولو بالقتل شعان يريد دمك يريد أهلك يريد عرضك أختك بنتك زوجتك دافع النفس بالقتال لا القتل في الفرق القتال مدافع، والقتل بها قرور فحاول أن تدفعه قتال لا قتلا وتو وإن استطعف أن تدفع تسلمه إن أصيب سلم الإمام تخبر تخبر بهذا النص لكن إذا أصيب لا تجهز عليه أو فر لا تتبع فر منك لا تتبع جريح لا تجهز عليه وإنما ترفع شأنه للإمام والإمام يحكم في هذه البلاد الآن الحمد فيها أحكام صارمة على قطاع الطريق إلا أننا نرجو أن ينفذ فيهم حكم الله وهذا الله الحمد إذا قتل القاتل يقتل الله الحمد هذه البلاد وبالنسبة للصوص بودنا أن الله سبحانه وتعالى يجعل هناك ردع قطع اليد أحدهم هذا الحادث صار فيه جدة أحدهم الله أعطاه جسم من غير أهل هذه البلاد كأن الرجل ترك الباب فاتح فدخل هذا النص والرجل معه مسدس لفه في جريدة و... وعمل نفسه نائم وهذا النص صار يحوم يحوم في هذه الغرفة يبحث عن أشياء يختلطها ما أراد الله أن هي ينظر ماذا في الجريدة ففي مسدس على النار ثم إنه نزله في الدرس الثاني نزل مع الدرج هذا التقط المسدس واطلع عليه ما يبدو لك تتفه فأرسل عليه طلقة صاب الضهرة والضاهر ابنها صابت عن دخاء الشوقي فكان محله لا إله إلا الله صلّى الله عليه كان محله ما استطاع يتحرش لماذا نصيد بالشلل؟ نصيد بالنخاء الشوفي. تصل بالشرطة، أجا ورأوا الحادث على الطبيعة، أخذ إلى التحقيق، ووجد أن لهذا اللص سابق، الحمد لله. أخونا الذي أطلق النار بقي عدة أشهر للتحقيق ثم خرج وهذا صار مشلولا طوال عمره لا إله إلا الله وبعضهم محترفين بعضهم محترفون هذا جماعة من النصوص معهم جهاز كمبيوتر. الجهاز هذا يبطل حركة الكمبيوتر في أي سيارة إلا سحب يأتي بولش يسحب السيارة. إن شاء الله يسلط عليهم. فأنت بطريقتك الخاصة أو العامة اول لا تسير في طريق مخوف احرص على أن تسير بالطرق العامة والطرق الملتوية ابتعد عنها المهم أنك تدفع عن نفسك عن نفسك بقدر ما تستطيع، فإذا لم يندفع إلا بقتله وهو يريد قتلك فتدفع عن نفسك وإلّا عد العمر لقتله. تدفع المحاربة عن دبك عن, عن مالك هذا الأول. وتأديبه على ولي الأمر إقامة الحد على ولي الأمر ليس عليك نعم وإن قتل في الفرق في الفرق بين القتال وبين القتل القتال بمعنى المدافع القتال بمعنى المدافع في ما دون القتل أما القتل فهو إزهاق الروح شف الدم نعم وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت ورجوت له الشهادة وان قتل دون مال فهو شهيد هذه صحيح قتل دون مال فهو شهيد وقتل دون سجينه فهو شيء لكن لا تتبعه إذا فر حرب لك لا تتبع حتى تقتله لص حرب دعه يهرب الله سبحانه وتعالى حافظك وحافظ من دمه ولا تجز عليه إذا كان جريحا نعم وإنه أخذه أسير قرأتها ها نعم ولا يطيم عليه الحد هذا ذكرنا الشرح نعم ولا نشهد على اهل القبلة بعمل يعمله في جنة ولا نار الجنة في النار في يد الله ولا أنه لا يخفى عليكم ذلك الرجل الذي كان يعظ أخاه ويخوفه و يبين له الحلال من الحرام ولم يتعف فقال والله لا يغفر الله لك فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له وأحببت عملك بسل الله العافية. قد غفرت له وأحدث عمل. شيء خطير. بس الله العافية. وأنت من أهل الجنة؟ ما الذي عرفت أن هذا المحسن من أهل الجنة؟ أو أنت من أهل النار؟ ما الذي عرفك أن هذا من أهل النار؟ عندك فرمان، عندك دليل، عندك راس. لا لا تدخل في بيت هذه العمور لا تشهد الأحد بجنة أو نار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأفراد أنهم من أهل الجنة وشهد لأفراد أنهم من أهل النار من مات بشرك فإن له من أهل النار قال الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما لظالمين من عصا إن الله لا يغفر أيش كبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعلام أهل النبء؟ من مات مشركا من أهل النبء؟ واطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أُوتيها بالقتلاء يوم مبدر. وجمعوا في قليب قال الظاوي خبيث مخبت فاطلع عليهم صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وجعل يناديهم في أسمائهم وأسمائ آبائهم كلهم من صناديد قريش من الأفطال أفطال البطول في البطاح تعال يناديهم بأسمعهم وأسلامهم يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قال يا رسول الله ما تفلم من عساد لا أرواح فيها قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول إلا الله يسمع من يشاء الله أكبر تلك الحال أسمعهم ربي أهم ترهم جثث لكن الله صلى الله قادر أن يجعلهم يسمعون إلا الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور هؤلاء ما الذي وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعده بالنصر والتمكين وانجز له ما وعده وماذا وعد هؤلاء وعدهم بالنصر صلى الله عليه وسلم كانوا غداة البيت ألفا وجمعنا وعمر ثوا في من ثوى ملح ماتهم فشق جيوب الناعيحات على عمري، جيوب نساء من نعيب لغانب تفرعنا الذوائب من فهري أولئك قوم قتلوا في ضلالهم وخلوا لواء الغير محتضر النصر لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاسبهم إلا الخبيث إلى غدري فنحن تركنا عثمة الغي أتتلوا غبيعة أخو شيبة كلهم قتلوا فنحن تركنا عثمة الغي ساوي وشيبة في القتل تجرجبوا في الجفن وعمر ثوا في من من حماسة. فشق جوب النائحات على عمري. سيوب لسائب من لؤيب لغالب تفرعنا الذوائب من فهري أولئك قوم قتلوا في ضلاله وخلوا لواءا غير محتضر النصري لواء ضلال القاد إبليس أهله فخاس بهم إلا الخبيث إلى غدر وقال لهم إدعايا للعمر واضح بريت إليكم ما بي اليوم من صبري إني أرى ما لا ترون ماذا يرى؟ ترى الملائكة الله أكبر الملائكة، الملائكة، إذ يوحى ربك إلى الملائكة، إذ يوحى ربك إلى الملائكة، يوحى إليهم ماذا؟ في مشاركة المسلمين، أني معك، فثبت الذين لعمن. سألقي في قلوب الذين كافروا الرعب والكافر ما جزأه جزأه جهد لا نشهد إلا لمن شهد الله له لجنة أو نار أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنة أو نار أو يهود أو نصراني والذي نفسي بيدي لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من النار نعم يهود النصارى نشهد أنه من أهل النار رجل أسخن في القتال ولكنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت شهادة حق صلى الله عليه وسلم أهم أنه هناك من غلى في المعركة هذا صار هذا صارت تلك الشملة التي غلتها اشتاءلو عليه لا لكن ما نقول إنه مخلت في النار لا نقول هذا عقاب الله لأنه غل من الغنيمة قبل قسمتها ولا نشهد على على أهل القبلة بعمل يعمله في جنة أو نار ولا نار نرجو للصالح ولا ونخاف على المسيء لكن لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك الله يزكي من يشاء لكن محسن نرجو له الرحمة نرجو له المغرى نرجو له الجنة والمسيء نخاف عليه من النار المسيء نخاف عليهم لأنه لكن لا نجتم عليهم من أهل النار ما؟ وعلى رحمة الله ومالأحل من بن مضعون كان في بيت أم العلاء رضي الله عنها كانت مجعوبة فقالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله أكرمه والله إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي وقالت لا أذكي أحدا بعده ما أذكي أحدا بعد لكنها رأت فيما يرى النائم نهر اللي يجري فلما أخبرت به الذي هذا النهر الذي يجري قال ذاك عمله الله أكبر ما شهيد وعمله يجري عليه نعم يا رب. وما لا ننسى من ذكر يقولها من الله ومن لقي الله, الله راها بيدند اقرا وما ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من لقي الله بذنب من الله بذنب يجب له به النار فرفه به يجب له به ما هي عندك ضع به يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسمع هذه الآيات المحكمات إلا ما على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من غريب فأولئك يسوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إلا ما على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يسوبون من قريب شو من قريب يعني من قبل الموت وكما يتبادر للذهن من قريب الذي في الحال لا المهم قبل الموت وذكر ذلك فاشرونه من وغيره ثم يتوبون من غريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليماً الحكيم، وليست الثوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار فإله غير الله اما حضر الموت قال لي تبسلان هذا ما له توبه خلاص سجل عليه ما سجل للسيئات الحسادات وللذين يموتون وهم صفار يموت كافر ها هذا لا توبه له خالد مخلد في الدو ولا يذق الذل عذاب الالمين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 لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتتا وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله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 وكنت من الكافرين الكفار ومن الذين لا تقبل توبتهم لا تقبل توبة الكافر ولا توبة من حضره الموت لا لما على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب من قريب يعني قبل أن يحضرها الموت أما قبل أن يحضرها الموت فباب التوبة مفتوح ولله الحمد أن ينبغي للمسلم أن يحذر التسويس بالتوبة أنت تبعي الله بشروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا تعوف الشروط التوبة هذه تقبل توبتك وإذا كان عندك حقوق للغير تخلص منها أعطهم حقا أو يستسمح منهم يستسمح منهم اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ولا مال ولا عيال ولا أقارب ولا أحد هذا الأولى أن تتوب من بدري قبل أن يفجأك الأجل أو يحضرك الموت يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم نعم الشاهد أن من الله بدم يجب له به النار يوجب له به النار تائما غير مصد عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا ما ينبغي مما ينبغي على العبد أنه يتوب إلى الله وليسوف بالتوبة فإذا قدر أنك أنت غشيت هذه المعصية مرة أخرى ستوب بنفس الشروط السابقة وهم ما ينبغي على العبد أن يحذر نواقض الإيمان نواقض الإسلام وذلك بسؤاله للعلم حتى تكون على بصيرة في ومن لقيه نعم يا أخي ومن لقيه نعم ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب حد قتل حد سرقة حد زنع حد رمي ببهتان بفرية إذا أقيم على العبد الحد كان كفارة له الحمد لله كان كفارة له ما في الحديث قال ألا تبايعوني في طائفة من أصحابه قال ألا تبايعوني أو قال بايعوني على أن تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في, في المعروف يعني النساء قالوا با يعناك على ذلك قال فمن وفى منكم على ذلك فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه أمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عافع عفع عنه إش الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما هو الذنب الذي لا يضطر والشرك دعوة غير الله مع الله استعانه بغير الله ذبح لغير الله قال لي أحد إخواننا صلي معنا آه في فريقه من الفراغ قال نعمة ما رأيت ذبيحة عندما ننزل البيت قلت للجن ذبيه للجن أعوذ بالله يا أخي وين تقول أنا تذهب من الله الله تبارك وتعالى أعطيناك الكثير فصلي لربك ونحف كأنه الأول مرة يسمع هذا واجبنا يا أخوان على لمسأة العقيدة والتوحيد بعض الناس عنده خلل في العقيدة ولي أحدهم إنه يأتون إليكم وناس من عندنا بعقائد من ويرجعون إلينا ما تغير شيء. هذا يا قال. الأول أن نقوم بالدعوة إلى الله خاصة العقيدة. ثلاث آيات. وذكر إخواني بها. خمس دقائق تستطيع تقولها كلمة خمس دقائق بعد الصلاة. إذا رغبت الناس وتيقان خمس دقائق كلمة خمس دقائق كلهم جالسون. خلف دقائق بسيطة الآية العولى في سورة الرعد سورة الرعد الآية العولى في سورة الرعد يقول الله تبارك وتعالى وحفظوها هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل رب السماوات والأرض قل الله فلا فتختم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر هم يعتقدون أن الأولياء الصالحين ينفعون يضرون فقال لي أحدهم في ميناء هل هناك آية تدل على أن الأولياء والصالحين لا ينفعون لا يضرون سجلها يأخذ الآية السادسة عشرة في سورة الرعاق نفع على أن الأولياء والصالحين لا ينفعون لا يضرون بل سيد الأولياء وسيد الصالحين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في سورة العراق الآية 180 سورة العراف 188 ماذا قال الله عز وجل له يقول قل أي قل يا أبو حمد قل لا أملك لنفسي نفعل ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير هذه الآية الثانية ما يعلم الغيب كيف هؤلاء البوتة يعلمون الغيب الشيطان يزين لهم جلساء السوء المشايخ الأولياء الصالحين يسمعونك وهم في قبور الله يقول إنك ميت يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنهم ميتون العالم كله ومع هذا هؤلاء يحول الموت يقول الموت يسمعونك الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع لو ناديته ما سمع وهو في قبل صلى الله عليه وسلم ما سمع صحيح أنه مناعم بأسكى نعيم في الدار الآخر لكنه لا يعلم الغيب ولا يعلم أنك دعوته قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا ما ولو كنت أعلم الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ألا أن عليه وحي ولفه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم كيف هؤلاء الموت يعلمون الغيب بل وهي الآية الثالثة في سورة ساطر بل إذا ناديت الأولى والصالحين فإنهم لا يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إيش القطمير؟ اللفافة الموجودة على النواة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يا رسول الله، يا ولي الله، يا شيخ، يا نبي، يا ولي، يا بارك. ما يسمع. الميت لا يسمع والغائب لا يسمع. ثلاث آيات يا أحباء الكرام، احفظوها وذكروا بها في المساجد. خمس دقائق بعد الصلاة. ترغبهم بالجلوس يا إخوان خمس دقائق بعد انتظروا جل الله خمس دقائق. ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين الآية التي في سورة الرعى والآية في سورة العراف والآية في سورة خاطر هذه فوائد عظيمة أكرمنا الله بها أن نبينها لأنفسنا ولأخواني وشيخنا بن بازا رحمه الله ينبغي أن تدارس التوحيد حتى مع في بيوتنا وهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء ولو جئت بأمثال الجبال من الذنوب ثم جئت إلى الله تائبا فإن الله تبارك وتعالى يقبل ثوفتك يا أخي يقبل ثوفتك حتى من الشرك حتى من الشرك أعظم ذنب إذا تبت منه طبعا السجلات صاحب السجلات يؤتى يوم القيامة بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب كل سجل برد البصر فيقرر ويعترف ويقال له هل تنكر من هذا الشيء فيقول لا يرى هل لك حسنة قال لا يرى قال بلى إلا لك عندنا حسنة واحدة لا ويؤسر ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع تسعة تسعة وتسعة, وتسعة سجلة في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش البطاقة بالتسعة وتسعة سجدة يا إخوان لكن كيف هذا إسمع لا إله إلا الله من الساله سنوات الناس يقولون شيء فقل ف هذا خاخذ بعض الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولكن بدون أن تصل إلى قلبه لا إله إلا الله تقول لبعض ما معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله هذا معنى لا إله إلا معبدات كثيرة يا أخي لكن لا إله حق إلا الله هذا الذي يعرف معنى لا إله إلا الله ويجتنب ما حرم الله ويأتمر بما أمر الله نعم قرأت لقيه ومن لقيهها ومن مصر غير تائب من الذنوب التي تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله شاء عذبه وإن شاء غفر له من لقيه مصر غير تائب من الذنوب التي تستوجب العقوبة التي استوجبت استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما هو العمدة عبده الدليل في هذا إن الله لا يغفر يشرك ويغفر ما دون ذلك لذي ويغفر ما دون الشرك أما الشرك لا إن على يغفر إن الله لا يغفر يشرك يشرك ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من العنصار فأمره إلى الله إن شاء عاده وإن شاء غفره نعم، ها؟ ومن لقيه وهو كافر، عذبه الذي يصليع. الكافر هو الذي صرف شيئا من أنواع العباد لغير الله، فذنب وذبح وخوف ورجاء ودعاء، ها؟ هذا كافر. من لقيه كافر فإن الله لا يغفر له دليل آية إن الله لا يغفر يسرى به ويغفر دون ذلك لمن يشير نعم والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينه وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئبة الراشدون الرجم حق على من زنى وأحسن ما معنى؟ يعني دخل بزوجة بعقد صحيح دخل بزوجة بعقد صحيح وجامعها هذا يعتبر مصر هذا يعتبر مصر فإذا زنا بعد ذلك وقامت البينة ما هي البينة أربعة شهود. أنهم رأوا المرود في المكحل رأوا ذكره في فرجه سأبوا يا أخوان صلى بعض الناس يتسرع يقول هذا جنع رئيسه، الشيء يدني قال رئيسه على المره ما هي بينا يعني أنت تجرد الحد لو جئت لثلاثة ونقص الرابع تجرد الحد أو اعترف انا نجريت او هي البرهة قالت انا نجريت اذا قامت البينة اما بالاربعة الشهود او اعترف بالزنا او الحمل حملت المرأة ما أعرف ما أعرف ما زوج. الحمل بينه من أين جاء هذا الحمل لابد من نكاح إذا قاضت البينة إنه يرجع ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون وعن الله عليهم وهذا من الشرائع من أصل الشريعة وجود الرجل والرجل بماذا؟ بالخجارة حتى الموت شاء الله العافية شاء الله العافية شاء الله العافية يا الله عليه الله عليه من انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رماهم بالنساء أو رما بعضهم بالنساء وهذا يوجد في كتب سيد قطب بس الله العافي بس الله العافي شب بعض الصحابة ويقول له إن لهم إنهم بعض الزمن. ما هو كل صحاب؟ بعض الصحاب لكن شب بعض الصحابة يطلق عليه هذا الكلام هذا منكر عظيم ومن انتقص أحد شوف أحد مفرد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبغض لحدث من حدث يعني اجتهد اجتهاد وقال قال صار مخطئ فيه هذا قام يروج لهذه البدعة وينتقص الصحابة بهذه أو ينتقص الصحابة بهذه بهذا العمر الذي لاحظه أو ذكر مساوية كان مبتدعا حتى يترحم عليه الجميع رضي الله عنه أسمهم الله رضي الله عنه أكون قلبه سليما وذكرنا الحديث قال الرسول لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد الذهب ما بلغ بد احدهم ولا نصيب وصحابة رضوان الله عليهم لهم جهاد يكفي أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله نصر بهم السنة وأقام بهم الدين فوقفوا معه صلى الله عليه وسلم ودخلوا معه الجهاد والمعاركة والمعارك رضوان الله عليهم وأبلوا بلاء حسنا، فإن حصل من أحد فذكر الشيخ لسربنتيجه رحمه الله فإن حصل من أحدهم شيء من المخالفات فإن جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر من ذلك، ولهم حسنات. لهم حسنات ولهم مميزات ولهم مواقف شريفة ومع الله عليهم فأنت حينما تطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أنك قد استريت فري عظيم وراكبت مركبا صعبا وأن الله سبحانه وتعالى قال رضي الله عنه ورضو عنه الله رضي عنه ورضو عنه تسبه لكن من هو الصحابي الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رأاه ومات على ذلك ومات على ذلك أما من فهذا لا يعتبر من الصحابة وهم الذين يدادون عن الحوض يوم القيامة فأقول أصحابي أصحابي لن يعرفهم فأرأهم في الدنيا فيقول له الملك إنهم ليسوا من أصحابك إنهم لا يزالون مرتدين منذ فارقتهم هؤلاء المرتدون لا يعتبرون بالصحابة لكن الصحابة هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصح نعم، خلاص. وصلى الله و وبارك و علیه و و محمد وعلى و وصحبه